و تولى و هكار أثمنا فكهاش مجلسه تدركت الجهاري نشتني لأنك تأخو باشكت بجو وقت تشتني شنكتها شو شلويتيا ساعة في الأرض بزافة اتنف عردي دوكت دائته تشتت حرام بريكو جيرت بحال عالمي نخش تشبرتش بان شلو أخرى كتت اللي يفسد فيها دو فسالة عردي دوكت عبد الله تعالى بترسيل وتحالي بعالم نهل ويهلك الحرث والنس هذا الرصد زراعة عالم بيج بك او تشتحلل نبت كشتناويش حيوانتي اشدوارة ابكش. والله لا يحب الفساد وخد تعالى حش فساد ناكت حش قلناها ناكت حشن دي ناكت من فريك العالم بجرت بامريخودي بكت عالم ترصيناك قد حجبان شو الاخرى كناكت